فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ الله أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ثم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 قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر او ارادني برحمه او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبنا الله عليه يتوكل المتوكلون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 وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحق بهم وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر الدعاء ثم إذا خولناه نعمة مننا قال إنما أوتته على علم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 قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقُنَّ طُومِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا مِنَهُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَيِّ يَأْتِي أَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَب بِكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَةً وَأَن تُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسُهُ يَا حَسْرَةً عَلَى مَا فَرَضْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ الْسَّاهِرِينَ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 مها فُتِحَت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء